الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين أرهبوا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسل لا تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل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 En tevens moet je ook niet meer gaan uitgaan van het En het I <laughs>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 I'll find